بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي في محاضرة عنوانها عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام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 وكل ظلاله في النار موضوعنا اليوم موضوع في غاية الأهمية فهو جزء من عقيدة كل مؤمن ومؤمنه الاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام غضوان الله تبارك وتعالى على الجميع هذه المسألة التي تثار دائما عندما تطل البذع برأسها وخصوصا إذا كان لهم سلطان أو قوة فإنهم يجهرون ببدعتهم ويظهرون حقيقة مذهبهم وعند ذلك يصاب أهل السنة بأنواع من البلاء وربما لبس على عوام من أهل السنة كثيرين بسبب عدم معرفتهم بالعقيدة الصحيحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بمن خالف في ذلك وحكم من خالف وطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته يلبس الأمر على الكثيرين حتى يكون أعداء السنة بل عند التأمر أعداء الدين من المنافقين والزنادقة والمبتدعين يكونون عندهم من الأبطال والأئمة ويكونون عندهم من المقدمين والمجاهدين في نصرة الدين وربما قبلوا بدعتهم واعتقدوا عقيدتهم وغلبوا غلوهم فلحقوا بهم والعياذ بالله وهذا من أعظم الخطر الذي يهدد أهل الإسلام أو طوائف كثيرة من أهل الإسلام وذلك أن الفرق المنحرفة في هذا الباب وهي قديمة من أقدم الفرق ظهورا عن فرق السبائية والرافضه والشيعة بأنواعها وكذا النواصب وإن كانوا قد انقرضوا الذين يناصبون اهل البيت العداء لكن البدع الأخرى ما زالت تطل برأسها وما زالت تسعى لتوجد لنفسها قدم وجذور في وسط جموع أهل السنة ويعاونهم على ذلك أعداء الإسلام من الكفار والمشركين واليهود والنصارى وإن أبدوا في كثير من الأحيان المعادة الظاهرة لكن من يتأمل الأحداث يتأكد أن الأمور تسير على غير ما يعلن وأن التحالفات والتأمرات على أهل السنة وعقيدتهم مستمرة وقائمة وإنما تغطى بأنواع المظاهر الخادعة عقيدة المؤمن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جزء من عقيدته وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وجزء من إيمانه بكتاب الله عز وجل وجزء من إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم وجزء من إيمانه باليوم الآخر ولذلك ظهر أهمية هذه المسألة رغم أنها ليست واحدة من أركان الإيمان السته التي بيانها النبي عليه الصلاه والسلام في حديث جبريل حيث قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره لم يجعلها ضمن واحدة من هذه الستة إلا أنها عند التأمل جزء من هذه الأركان وذلك أن أوثق أور الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأعظم من يجب حبهم بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والملائكة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحبهم إيمان وبغضهم نفاق كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية ووصف الله عز وجل أهل السنة قبل وجودهم وقبل ولادتهم بسلامة الألسنة والصدور لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولذا تصديق كلام الله تصديق لله عز وجل وتكذيبه تكذيب لله عز وجل فكيف يكون مؤمنا من كذب الله سبحانه وتعالى وكذب القرآن لذا قلنا أن ذلك جزء من الإيمان بالله ومن الإيمان بكتاب الله قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم والذين سكنوا دار الهجره وتبوؤوا الايمان اي استقروا والتزموا الإيمان من قبل أن يأتي المهاجرون إليهم من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا لا يجدون حسدا ولا بغضا للمهاجرين على ما اوتيه المهاجرون من الفضل ومن العطاء الذي قدمهم فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل فقرهم وحاجتهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الأنصار وصفهم الله بالإيثار على أنفسهم ولو كان بهم حاجة ولو كان بهم جوع أو عطش أو غير ذلك قدموا غيرهم على أنفسهم آثروا على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم هؤلاء هم أهل السنة والجماعة عبر العصور جاءوا من بعدهم مدحهم الله فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فهم يدعون لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام السابقين لهم بالإيمان و يستغفرون لهم وذلك من سلامة الألسنة بخلاف من يطعن فيهم أو يلعنهم أو يكفرهم أو يفسقهم وكذلك سلامة قلوبهم فقال عز وجل في دعائهم لانفسهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فقد سلمت صدورهم لكل المؤمنين وأعظم هؤلاء منزلة الذين أنزل الله في مدحهم القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة ولو علم الله عز وجل أنهم يرتدون أو يفسقون أو يتركون التزامهم بهذا الدين بعد موت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم فيهم بهذا الكلام إنما تكلم الله فيهم بكلام يتلى إلى يوم القيامة ومدح من يتبعهم ممن يأتي بعدهم وهو يعلم عز وجل حال هؤلاء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 وذكر الله عز وجل الشهادة لهم بالإيمان وانهم شهداء على الأمم فقال سبحانه في شهادته لهم بالإيمان فإن آمنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسأكفيكهم الله وقال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فالله شهد لهم بالوسطية أنهم اعدل الأمم أنهم الذين يشهدون على الأمم ولو كانوا يرتدون أو يكفرون أو بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قبل الله شهادتهم يوم القيامة على الأمم وإنما يستشهد بهم نوح ويستشهد بهم الأنبياء على أنهم بلغوا رسالة ربهم وأدوا ما حملوا من الأمان بعد أن يكذبهم قومهم فيسألهم ربهم من يشهد لكم يسأل الأنبياء فيقول نوح فمن بعده عليهم السلام محمد صلى الله عليه وسلم وأمته لأنهم شهداء على الناس وسط عدول عند الله عدله الله فكيف يكون مؤمنا بالله من كذب بهذه الآيات واعتقد خلافها واعتقد أنها تتضمن باطلا نعوذ بالله من ذلك وكذلك من الإيمان بالله عز وجل توحيده وعبادته وحده لا شريك له ومن يغالي في أحد من البشر حتى يرفعه إلى مقام الإلهية ويعتقد له صفات الربوبيه فهو مشرك والعياذ بالله فمن يركع ويسجد ويعبد الناس للأئمة ولمن يعتقدهم خلفاء ويعتقدهم كبراء وكثير منهم هم أئمة فعلا ولكن لا يعبدون من دون الله فمن رفعهم فوق منزلتهم حتى صرف لهم العبادات حتى جعلوا الطواف بقبورهم أعظم من الطواف ببيت الله الحرام والحج إلى مزارتهم ومشاهدهم أعظم عشرات المرات من حج بيت الله الحرام وجعلوا قضاء الحاجات منوطا بهم و. طلبوا منهم قضاء تلك الحاجات ودعوهم من دون الله وطلبوا منهم المدد وطلبوا منهم شفاء الأمراض ووصفوهم بأنواع الصفات التي لا تليق إلا بالله فمن فعل ذلك كان والعياذ بالله مشركا طالما اقيمت عليه الحجه كان مشركا والعياذ بالله ولا يكون موحدا فمن الإيمان بالله عز وجل أن نفرده سبحانه وتعالى وحده بصفات الربوبيه وحقوق الألوهية وكمال أسمائه وصفاته أما أن نعتقد أن غيره يملك سلطانا على كل ذرات الوجود فنعوذ بالله من ذلك وكذلك الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ومن الإيمان بالقرآن بالكتاب وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسل عموما إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شهد لأصحابه بالفضل والخيرية كما شهد لهم القرآن بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وكيف تصور عاقل أن تكون دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاشلة في توصيل هذا الدين إلى من حوله ومن كانوا معه إذا اعتقد هذا الإنسان أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم على عينه وأدبهم وأحسن تأديبهم وعلمهم فأحسن تعليمهم وفتح بهم المشارق والمغارب انهم خانوا الأمانة ونقضوا العهود وارتدوا على أعقابهم وأشركوا بالله وخانوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا وصيته ولم يعملوا بها ونشروا الكفر في العالم أي اعتقاد أفسد من هذا الاعتقاد في حق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يتهمونه عليه الصلاة والسلام بأنه رب جماعة من الكذابين المنافقين الافاقين كانوا معه في الدنيا كذلك ثم صاروا معه في قبره أيضا حتى جعلهم الله عز وجل قرناءه في قبر كما كانوا وزراءه في حياته خصوصا أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فهم يعتقدون أنهم والعياذ بالله من اكفر الكفرة وأنه الطواغيت ويسبونهم ويلعنونهم ويبسقون عليهم ولهذا فإن من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ولما بين من فضلهم وقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولم وقال عليه الصلاة والسلام أصحاب أصحابي وقال من سبهم فعليه لعنة الله و والملائكة والناس أجمعين وهو جدير باللعنة والله الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن فيهم إذ هو يطعن في المثال الذي يريد المسلمون أن يعودوا إليه الذي يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يطعن في أن هذا الدين قد طبق في الحياة يطعن في أن هذا الدين قابل لأن يعيش به أناس وعاشوا به بالفعل ونشروا النور والخير بتمسكهم به بل هو يقول اختفى هذا الدين تماما بمجرد موت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يطبق قط ألا ترون أن المستشرقين يطعنون طعنا شديدا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويبحثون في المصادر المكذوبة والأحاديث الموضوعة التي تطعن في الصحابة لأن أمل الأمة في أن يعود الناس إلى إيمان كإيمان الصحابة وعمل كعمل الصحابة عباده كعباده الصحابه واخلاق كاخلاق الصحابه وهذا كله يهدم إذا هدمت سوره الصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين هذا الاعتقاد في الصحابه جزء من الايمان بالرسل عموما اذ أن من يغالي في الائمه واهل البيت يفضلهم والعياذ بالله كما تنص كتب هؤلاء المبتدعين الضلال يفضلهم على الانبياء والمرسلين وجمهورهم يقدمهم على اولي العزم من الرسل يقدمون علي بن ابي طالب على اولي العزم من الرسل هؤلاء الاماميه الرافضه وهذا من الغلو الفظيع فضلا عمن يؤلهه ويؤله الأئمة وان كان لهم وجود ووجودهم دائما مرتبط بوجود أعداء الإسلام فمن يؤلهون علي بن ابي طالب كالنصيريه طائفه خبيثه منتشره في الشام وتركيا وغيرها ولها تاريخها الفظيع التعاون مع الاعداء ومع الكفاء والفتك بالمسلمين وكذا الدروز والباطنية والاسماعيليه والقرامطة الذين يؤلهون علي ابن ابي طالب وهذا اول محاولة للطعن في التوحيد مباشرة في عهد الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن سبأ ذلك اليهودي المنافق الذي اظهر الاسلام وحاول نفس محاولة اليهود في تحريف دين المسيح عليه السلام فكما جاء المسيح بالتوحيد صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ودعا بني إسرائيل إلى أن يعبدوا الله ما لهم من إله غيره وقال عبدوا الله ربي وربكم ودعا إلى ذلك وآثاره ما زالت موجودة في الأناجيل إلى يومنا هذا الدعوه الى إلى التوحيد للرب الهك تسلد وإياه وحده تعبد إن الحياة الأبذية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته ومع ذلك ليس يعتقد هذا أكثر النصارى لماذا لرجل كان يهوديا دخل في النصرانية نفاقا وزعم أنه رسول المسيح وهذا المسمى ببولس بولس الرسول الذي يسمون كل الكنائس باسمه كنيسه رسولية لاجل أنه ينتسبون إليه هو الذي اخترع وأدخل قضية تأليه المسيح وقضية التثليث والعياذ بالله وتقديس الصلب وتقديس الصليب مع أن هذا لم يكن عند الحواريين ولم يكن هو منهم ولكنه أثر في هذه الديانة أعظم تأثير حتى يقول بعض المؤرخين أن أثره في تأسيس هذه الديانة أكثر من أثر المسيح نعم لأنها ليست يدين المسيح ديانة المنتشرة عند الناس ليست يدين المسيح بالفعل وإن عظمه الناس لكن يعظمونه على غير وجه حاول عبد الله بن نفس المحاولة ففي عهد علي بن أبي طالب كان عبد الله بن سبأ أحد الثوار الذين خرجوا على عثمان والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر عثمان أنه يقتل مظلوما شهيدا على بلوى تصيبه ويبشر بالجنة على بلوى تصيبه وأخبر صلى الله عليه وسلم عن منزلته وأنه ما عليه ما عمل بعد ما جهز جيش العسرة في تبوك وهو رضي الله تعالى عنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع فكان هذا من الثوار الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه كان مشاركا في التحزيب على عثمان ثم بعد ذلك كان راسا في إيقاع الفتنة بين الصحابة في وقعة الجمل بعد أن كاد الصحابة بالتوافق والمراسلات والمباحثات أن يتفقوا واتفقوا فعلا على تسكين الأمر فاتفق هو وأوان على إشعال الفتنة ليلا وإشعال القتال وأن يصيح هؤلاء في عسكر علي أن قسموا قسم أدباعه فريقين فريقا في عسكر علي وفريقا في عسكر طلحه والزبير وكل يهتف ويصيح في الليل غدر الفريق الآخر ليهيج الناس وبالفعل وقعت وقعة الجمل وإنا لله وإنا إليه راجعون قتل فيها طلحة والزبير شهداء رضي الله تعالى عنهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر علي أن يبشر قاتل الزبير بالناء وكان عليهم يبكي عليهم رضي الله عنهم وأقع الأمر وكذا كانوا من أعظم الناس فتنة في وقعة الصفين ثم لما يعني عندما أرادوا أن يكملوا مخططهم ابتدع هذا الرجل عبد الله بسبب بدعة تأليه عليه وهي بدعة مكفرة شركية مخرجة من الملة باتفاق العلماء وبقي أثرواها زعم أنه هو الله وأنه حل في جسد علي وأمسك عليه علي بهؤلاء وحذرهم وقال ويلكم أنا بشر مثلكم أنا عبد مثلكم فابوا إلا أن يؤلهم وطبعت هذه القلوب على الكفر والعياذ الله فحذرهم أن يحرقهم بالنار وأوقد النار فعلا فقالوا الآن أيقن أنك أنت الله لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار والعياذ بالله والقاهم بالفعل في النار وهم ما زالوا على اعتقادهم والذي يظهر والله أعلى وأعلم إما أنهم قوم قد ذهبت عقولهم وسيطر عليهم بكيفية معينة أو أنهم كانوا من الزنادقة فعلا إنما يريدون تحمل هذا في سبيل إفساد الإسلام والعياذ بالله وهذا أغلب الظن إذ هم من الزنادقة حرقهم علي رضي الله عنه مع أن أحدا من الصحابة لم يعاقب أحدا بعقوبة التحريق ويبدو أن علي رضي الله تعالى عنه قد ذهل عن نهي النبي عليه الصلاة والسلام حين حرقهم من شدة ما قالوا حتى قال لما رأيت امرا فظيعا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا يعني دعا غلامه ليلقيهم والقاهم في النار فعلا وطلب عبد الله بن سبأ فما أدركه فكان هذا بدايه الغلو في التشيع لعلي رضي الله عنه وتاليه عليه الغرض المقصود أن من الشرك بالله عز وجل تاليه الائمه ومن الغلو فيهم غلو كفريا أيضا رفعهم فوق منزله الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وتفضيلهم على الأنبياء والزعم بأنهم أفضل من أول العزم من الرسول أفضل من إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم سلطة السلام ومن يتأمل كلام الرافضة الشيعة الإمامية في أئمتهم يجدهم في أحيان يفضلونهم على النبي عليه الصلاة والسلام ولا بالله وهذا من الكفر ولا الله بالله ثم هو جزء أن يخروا عقيدة المؤمن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جزء من الايمان باليوم الاخر لان الايمان باليوم الاخر يشمل الايمان بالجنه والنار وان تشهد لمن شهد الله له بالجنه تشهد له بالجنه وان تشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه تشهد له بذلك وتشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار تشهد له بذلك وتعتقد انك تريد ان تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مع نبينا الصديقين والشهداء والصالحين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء فأنت تريد أن تكون معهم أما من يعتقد خلاف ذلك يعتقد أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار والعياذ بالله من ذلك فهو لم يؤمن بالآخرة الإيمان الصحيح لذا كانت هذه القضية من أعظم الأمور أهمية خصوصا مع ولود وانتشار البدع الخاصة بهذا المقام مع كون ذهب هؤلاء الممتدعين يتضمن من أنواع المخالفات في العقائد وفي الأعمال ما لا يمكن أن يجتمع أهل الحق معهم فيه أبدا وإلا تنازلوا عن إسلامهم لا نقول فقط عن التزامهم بالسنة بل عن توحيد الله سبحانه وتعالى وعن الإيمان به وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر نسال الله العافية لكن نقول التقارب الوحيد هو أن يتركوا عقيدتهم الفاسدة وأن يدينوا لله سبحانه وتعالى بما أمر به في كتابه شهد الله لهم بالفضل قبل ولادتهم وقبل وجودهم لأنه يعلم سبحانه وتعالى حالهم فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة قبل أن يوجدوا مدحهم الله في التوراة كيف إذا كان الأمم السابقة يعرفون الصحابة ويثنون عليهم ويتمنون أن يكونوا منهم كما قال الله عز وجل عن الحواريين لما امنوا بإيسا قالوا آمنا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فهم يريدون أن يكونوا مع الشاهدين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير الشهداء خير الشاهدين على الناس فهم يريدون أن يكونوا معهم لما علموا من صفاتهم لأن صفتهم في التوراة وفي الإنجيل يريدون أن يكونوا معهم وهؤلاء يتبرؤون منهم ونياذ بالله فكان حال هؤلاء مناقضا لما أمر الله به في القرآن قال عز وجل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه أي أخرج صغاره فاستغلظ قوى ذلك الأصل حتى صار غليظا فاستوى على سوق صار قائما فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين أعانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه ونصره الله عز وجل بهم وأيده بهم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم فقوى الله عز وجل أمر الدين بهم وأبد الله عز وجل في الأرض بهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم فكل عبادة لله عز وجل في الأرض إلى يوم القيامة من يوم بدر إلى يوم القيامة هي بفضل الله عز وجل على أهل بدر أنهم يعبدوا الله بهم ولو هلكوا ولو ماتوا ولو قتلوا لما عبد الله عز وجل في الأرض فانظر أننا من فضل الله علينا جزء من ثواب وحسنات أهل بدر رضي الله تعالى عنهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية وقال الله عز وجل في كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلب ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فهذا الرضا الذي أنزله الله في القرآن الذي يتلى الى يوم القيامه دليل على فضلهم نقول ذلك لأنهم الذين قوى الله بهم الإيمان ولما كان من بعدهم مقوين لهم على طريقهم كان ذلك كما وصف الله كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعلب الزراع ليغيظ بهم الكفار فمن غاضه الصحابة فهو كافر من عياذ بالله من غاضه الصحابة لأجل نصرتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولجهادهم في سبيل الله وفتحهم البلاد وقلوب العباد لهذا الدين فهو كافر من عياذ بالله يوجه الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره وأجر عظيما فالله قد شهد لهم بانواع الخيرات في كتابه ولذلك لا بد ان نؤمن بذلك وشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم بهذا الفضل وهذه المنازل العظيمه فلا بد ان نعرف فضلهم ونعرف حرمه الطعن فيهم وحرمه سبهم و من سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يطلع على هذه الادله فهو مكذب للقرآن خصوصا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وهو جزء من عقيدتنا التي لا بد ان نؤمن بها ان نعرف فضل الجميع وفضل هؤلاء خصوصا هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا باتباع طريقهم قال عليه الصلاه والسلام لما وعظهم موعظه مودع ذرفت منها العيون وجرت منها القلوب قلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وإن تأمر عليكم عبد حبشي وانه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الأمور فإن كل بدعه ضلاله وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين هؤلاء الاربعه الخلفاء الراشدون كما قال صلى الله عليه وسلم تكون الخلافه فيكم ثلاثون سنه ثم تكون ملكا وهذا يدل على ان الخلافة الراشده تبقى ثلاثين سنه وبعد ذلك تتحول إلى ملك وهو نقص بالنسبة الى الخلافه والخلفاء الأربعة الراشدون وخلافه الحسن بن علي رضي الله عنه سيد شباب اهل الجنه مع اخيه الحسين تتمت خلافة أبيه ستة أشهر كأنها ليست خلافة مستقلة في الحقيقة عند التأمل أنها تابعة لخلافة أبيه وقد يطلق عليه بعض العلماء خامس الخلفاء الراشدين فهو بلا شك خليفة راشد في هذه المدة الوجيزة ستة أشهر منذ مقتل علي إلى أن وقع الصلح بين الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية رضي الله عنه ولو كان شرا كما يزعم هؤلاء الرافضة المكذبون للكتاب والسنة في حقيقة الأمر لما مدحه النبي صلى الله عليه حيث قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن ابن علي بن أبي طالب ان هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فمدح هذا الصلح بهذا التنازل الذي يكذب الشيعة بحقيقته ويقولون تقيه ذلك أن من عقائدهم المستقيفة أمر التقيية اخترعوها لكي يبرروا كل الثناء الحسن الذي يثني به أهل البيت على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكلما ورد نص عن أحد من الأئمة من أول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا تقيه قالوا قال ذلك تقيه مع أن هؤلاء الصحابة كانوا علي رضي الله عنه أمير المؤمنين كان متمكنا ولم يكن يخاف من أحد وشجاعة علي رضي الله عنه لا يمكن أن يشك فيها أحد فمن يتقي علي وهو أمير المؤمنين ومع من يتقي مع ابنه مثلا يسأل كما في صحيح البخاري أن محمد بن الحنفية الذي هو ابن علي رضي الله عنه سمي محمد بن الحنفيه لأنه من غير فاطمة من المرأة الحنفية التي استولدها علي رضي الله عنه بعد الردة فكان ابنه محمد فقال يا أبتي أيها هذه الأمة أفضل بعد نبيها صلى الله عليه وسلم فقال أو ما تعلم يا بني قال لا قال أبو بكر قال ثم من قال ثم عمر قال ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تواضعه وإنصافه يقول لابنه محمد بن حنفية بالإسناد الصحيح الثابت في صحيح البخاري أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو بكر ثم عمر وهو كذلك باتفاق الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن عمر كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم ولا نزاع بين أهل السنة الآن أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم بهذا الترتيب كما هو ترتيبهم في الخلافة فإن اعتقاد خلافة هؤلاء من الواجبات لماذا وهو ليس نصا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول انه إجماع الصحابة وما أجمع عليه الصحابة فهو حدة بلا شك وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وسمهم الخلفاء الراشدين فهذا إشارة إلى أنهم على طريق النبي عليه الصلاة والسلام فمن يطعن في خلافة واحد منهم فهو كما يقول شيخ الإسلام المتنمية أضل من حمار أهله أضل من الحمار الذي يطعن في خلافة واحد منهم كالذين طعنوا في خلافة عثمان أو طعنوا في خلافة عمر أو طعنوا في خلافة أبي بكر وزعموا أن اول الخلفاء هو علي بن أبي طالب وأن الخلافة قبله متصبه ومن عقائد الإمامية الرافضة أنهم يعتقدون أن الخلافة ركن من أركان الدين وبدون الاعتقاد فيه يفسد الدين ولذلك كفروا أهل السنة لأن الإمامة عندهم لا يصح الإيمان بدونها يعني من لم يعتقد أن علي بن أبي طالب هو الإمام فهو كافر ونعوذ بالله من ضلالهم وبدعتهم ولذلك هم يكفرون أهل السنة ويستبيحون دماءهم وأموالهم ويقولون عنهم أنهم شر من اليهود والنصارى والعياذ بالله لذلك يعني أمر ظاهر جدا أنهم عاملوا أهل السنة بأنواع الاضطهاد الشديد حين تمكنوا منهم وسفك دمائهم وانتهاك حرمتين نعم يوالون اليهود والنصارى ولا يوالون أهل السنة يوالون اليهود والنصارى والمشركين على أهل السنة إذ هذا اعتقادهم فيهم و يستحلون منهم الدباء والأموال وهذا ليس ببعيد أذكر شيئا يسيرا مما يعني يعتقدونه خصوصا المعاصرين منهم في أهل السنة مما ذكرنا من هذا الباب من أجل أنهم يعتقدون كفر أهل السنة ولا يذب الله من عقائدهم التولي والتبري فلا يثبت لهم إسلام إلا بعد التبري من أعدائهم عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أحد أمتهم يعني. طبعا هم يكذبون على أمة أهل البيت كذبا فظيعا ولا يصدقون ما يثبت من مدحهم لأهل البيت كما مدح ائمه الكبار رضي الله تعالى عنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولكن كما ذكرنا إما أن يكذبوا وإما يقولوا قاله تقيا يقول داود بفرقة قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب لو من أهل السنة يشمون على السنة الناصب قال حلال الدم ولكن اتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك يعني انت اتل سرا حتى لا يقال عنك قتلت مسلما ولياذب الله رواه من يسمى عندهم برئيس المحدثين في كتاب عين الشرائع ويقول الخميني في تحرير الوسيلة والأقوى الحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة مغتلم منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان وجود إخراج خمسه كتاب اسمه تحرير وسيلة يعني في أحكام هذا المذهب الفظيع يقول الأقوى الحق النصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم أموالهم تؤخذ بلا ضابط حتى ولو بأي طريق وبأي نحو وإخراج الخمس ويكذبون على الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر الصادق قال خذ مال الناصب حيث وما وجدته وادفع إلينا الخمس ويقول أحد كتابهم في كتاب الحدائق النظرة في أحكام العترة الطاهرة إن إطلاق المسلم على الناصب وإنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة إن هو اللي يكون من أهل السنة ويسمى مسلم ده هو من النواصب إطلاق أنه مسلم عليه ده خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله ويعني يشهد لهذا ما فعله نصير الشرك التوسي كان اسمه نصير الدين التوسي الذي كان وزير الخليفة العباسي الذي غدر به عندما نزل التتار ببغداد وحاصروا بغداد وكان هذا يظهر الخضوع للخليفة ولكنه كان من الرافضة من الشيعة فلما جاءه هلاكو خرج إليه وصار وزيرا عنده ولذا يسميه أهل العلم من أهل السنة نصير الشرك لأنه ليس نصير الدين وكان فيلسوفا خبيثا والعياذ بالله ولما أرسل هلاكو إلى الخليفة وخرج إليه الخليفة من شدة الخوف والرعب الذي أحط ببغداد من شدة الحصار وخرج بهدايا وتحف أوقفه أمامه وكل العلماء الذين خرجوا معه وأهان وكان هائبا أن يقتله ولكن جراه نصير الدين الطوسي هذا أو نصير الشرك وكذا ابن العلقمي أحد الرافضه وأمروه بقتله فقتله كل ومن معه ثم استباح بغداد بأسرها وقتل هلاك وجنوده من التتار ببغداد ما جعل نهر دجلة يصير لونه أحمر من كثرة الدم دمرت تماما أربعين يوما من القتل والسفك وانتهاك الحرومات بأمر هذا الوزير الرافضي والعياذ بالله وهذا الفعل يعني له يعني آثاره عبر التاريخ حتى يمدحه الخميني في زمننا هذا يقول الخميني مباركا هذه الخيانة العظيمة من النصير التوسي في كتابه الحكومة الإسلامية يقول إذا كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا الدخول في ركب الصلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتله إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين التوصي رحمهم الله تعالى دخول نصير الدين التوصي في وزارة الخليفة لأجل أن يتمكن من قتله وقتل المسلمين بعد ذلك هو نصر عظيم للمسلمين يرون قتل أهل السنة وانتياك رمتهم يعني تمنمائة ألف مسلم وعلى القول الثاني واحد وثمانية من مليون ألف ألف وثمانمائة ألف مسلم قتلوا في بغداد يوم دخلها التتار بنصيحه هؤلاء وموالاتهم لهم ولا بالله فهم يفرحون بهذا الغدر وهذه الخيانة ويسمون ذلك نصرا عظيما للمسلمين وأما الرجل الاخر هو علي بن يقطين هذا الذي يشيد به الخميني فكان سببا في قتل خمسمائة من أهل السنة بهدم السجن عليهم في الروايات ان علي بن يقطين كان وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعه من المخالفين وكان من خواص الشيعة فأمر غلمانه فهدوا سقف الحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة رجل تقريبا فأراد الخلاص من تبعات دمائهم يعني كإنه شك فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم على طريقته فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم وحيث أنك لم تتقدم الي لأنك أنت من بلغتنيش الأول فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس والتيس خير منه فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد كلب صيد بقى تيس فإن ديته عشرون درهما ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فإنها ثمانمائة درهم بيقولوا عن حال أهل السنة أن القتيل منهم يعني يساوي دية ودية الكلب وما يسويش وما يوصلش دية أخوهم الكبير اللي هو اليهودي والمجوسي وحالهم في الآخرة أخص وأبخص ولا بالله هذا مذهبهم في أهل السنة وهم الذين أعانوا الصريبيين في الحقيقة وقدر الله عز وجل سقوط بيت المقدس لما تسلطت الدولة الباطنية التي كان ظاهرها التشيع في ذلك العهد لما كانت هذه الدولة هي المسيطرة على مصر والشام أخذ الصليبيون بيت المقدس ويعني كان أحد وزراء الخليفة الفاطمي وهو شاور المعروف كان عميلا للصليبيين ولولا فضل الله بالوقيعه بينهم حتى دخل نور الدين محمود بجيوشه مع أسد دين شركو وصلاح الدين إلى مصر لإنقاذ الخليفة من خيانة وزيره لأنه باعه للصليبيين فكان سببا لفتح مصر ثم إزالة هذه الدولة الخبيثة بفضل الله سبحانه وتعالى ولكن الحقيقة أن تحالفه مع عداء الإسلام لأجل أنهم يعتقدون حل دماء أهل السنة وأن أهل السنة كفار ولعوذ بالله هذه معتقداتهم وأنهم عندهم أخس من الكلاب نسأل الله العافية وأقل من اليهود والنصارى وأنهم ملحقون بأهل الحرب تستباح غنائمهم وأموالهم وتخمس كما تخمس أموال الكفار ونسأل الله العافية فهذا الذي يعني يدفعنا إلى أن نعرف الجذور التاريخية الذين معتقدت ونعرف حقيقة المعاصرين أنهم من الغلاة فعلا أعني عندهم أنواع من الغلوب وإن لم يصرحوا بألوهية الأئمة لأن الشيعة من جهة التكفير ينقسمون إلى ثلاثة أقسام قسم غلاة مصرحين بالكفر وهؤلاء كمن ذكرنا من العلويين القائلين بألوهية علي بن أبي طالب وأن علي هو الله والدروز وما أكثر خطرهم في يعني وقتنا هذا وتحالفهم مع اليهود الطائفة الوحيدة التي يسمح لأفرادها بأن يكونوا ضباطا في الجيش الإسرائيلي هي الطائفة الدرزية عاد يهود وكل الطائفة الأخرى لا يسمح لها بذلك إلا الدروز فالدروز لهم مقام عظيم عند اليهود والدروز يعتقدون ألوهية الحاكم بأمر الله المسمى بالخليفة الفاطمي وهو ليس فاطميا ولا خليفة وإنما هو رجل والعاذ بالله متأله يعتقدون فيه النسوة واللهوتة تماما مع إباحية فظيعه والإباحية أصر مولودة عند الشيعة عند الرافضه وذلك كما يعني سنذكر بعض السخافات العجيبة لتعرف قدر الإباحية التي عندهم ليس عندهم التزام حقيقي بالدين اسمع بعض الكلمات التي يقولونها عن المتعه كلام في منتهى العجب تعرف كيف كأنه دين آخر بل هو كذلك فقضيه المتعة عندهم أحد القضايا التي جعلوها من قضايا الإيمان حل نكاح المتعة الذي يتم بكلمة بين الرجل والمرأة بدون شهود وبدون ولي وبأجرة لا يسمى مهرا وإنما أجرة المتعة يدفع لها مدة محددة ثلاثة أيام أربعة أيام أمام مبلغ معين وبدون أي شهود ويجعلون ذلك من أهم الاعتقادات حتى يقول كاذبهم ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا كرتنا كرة الأيمان الرجعه التي يعتقدون أن هؤلاء الأئمة الذين ماتوا ظلما سوف يرجعون إلى الحياة ويقام لهم أعداء فيقتلونهم يقولون بأن أبا بكر وعمر سوف يرجعون إلى الحياة ليقتلوا ويصلبوا ويلعنوا وكذلك كل من أخذ الخلافة من أئمة أهل البيت مع أن أمة البيت براء من ذلك تماما علي بن أبي طالب وضع عنه ما زال وزير صدق لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان وما زال يثني عليهم ويعرف فضلهم وكذا ابنه الحسن بن علي رضي الله عنه وكذا ابنه الحسين بن علي رضي الله عنه هذا ترتيب الائمه عندهم ثم زين العابدين الذي كان من اعظم اهل السنه يعني منزله وعلما ومنزلته عند اهل العلم من اهل السنه منزله عظيمه رائعه زين العابدين ابن الحسين رضي الله تعالى عنه الذي يعني يعرف له اهل السنه الفضل ثم محمد بن جعفر الباقر محمد بن جعفر الباقر الذي يعني يروي له الأئمة في كتب الحديث ثم ابنه محمد بن جعفر وكل هؤلاء لهم روايات في كتب السنة لأن منزلتهم عظيمة فيكذبون عليهم ويقولون ليس منا من يؤمن بكرتنا يعني رجعتنا إلى الدنيا مرة ثانية يرجعون ويحيون ويحيى لهم اعداؤهم لينتقموا منهم أوهام طبعا لأنهم يعيشون على الوهم منذ ألف سنة وهم يعتقدون بغياب محمد بن حسن العسكري في استرداد من هذا التاريخ وكل ما يعيدون احدا يعني كلما يعني تزداد الامور ياسا عندهم ان تحقق الوعود يعني يخترئون شيئا لأن عندهم عقيده البداء عقيده البداء لي ان ربنا يبدو له أمر ثم يرجع فيه فإذا لم تتحقق الوعود قالوا قد بدا لله أمر في كذا قد بدا له أن يغير الواقع الذي كان قد وعد به وكذلك يرسخون قضيه التقيه ليبرروا كيف أن أهل البيت يثنون على الصحابة رضي الله عنهم فإذا وردت النصوص الصريحة الصحيحة بفضل الصحابة عند أهل البيت يقولون تقيا ويعيدونهم بالوعود الكاذبة إن تحقق شيء منها يعني صدق ظنهم الخبيث مثلا في شيء ما قالوا ولم نقل لكم وإن لم يقع ذلك قالوا قد بدى لله كذا فالرجعه والبذاء والتقيه من عقائدهم الثابتة التي لا تقبل منزعة وكذا المتعه اسمع أيضا المتعة عندهم من خصائص هذا المذهب الباطن خصائص التي بها وعندهم أنهم أهل الهدى دون غيرهم فإن الله قد احتاط لهم لئلا يتهمهم أحد بالزنا باسم المتعة فجعل شهود الزنا أربعة هكذا يقولون سئل أبو عبد الله عليه السلام بزعمهما لما جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدان قال إن الله أحل لكم المتعة وعلم الناس ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم ولولا ذلك لا أتي عليكم وقلما يجتمع أربعة على شهادة من أمر واحد يعني كتشريع أن ربنا جعل زين أربعة دعوا مخصوص عشان, عشان الشيعة يتمتعوا زي ما ما أعايزين فيزعمون من قول أئمة إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكرة من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة فضل المتعة عندهم عظيم جدا. النكاح المحرم ده الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا هم اخترأوا لباء لان هذا النكاح انهاه النبي عليه الصلاة والسلام ونسخ إباحته في غزوة الفتح وحرمه تحريما مؤبدا ونهى عنه في غزوة خيبر وابيح اياما في غزوة الفتح ثم انتهى العمل به بنسخه نسخا إلى يوم القيامة وهم اخترأوا له الأحكام لأنها ليست له أحكام شرعية ثابتة فكما ذكرنا اختروا أنه لا ميراث بين الزوجين ولا نسب ولا يثبت به كما ذكرنا إنما ينتهي تلقائيا بدون طلاق بعد انقطاء المدة ولا يشترط له شهود ولا اولياء انما يتفق الرجل المرأة بكلمات بينهم على الأجرة وعلى المدة تقول له زوجتك نفسي أحلت لك نفسي لتستمتع به ثلاثة أيام او يومان أو يوما واحدا بكف من طعام بكذا من المال كل ذلك عندهم لو فضائل يزعمون كذبا النبي صلى الله عليه وسلم مما أسر به قال لحقني جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وعلى آله إن الله تبارك وتعالى يقول له إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء سئل عن ثواب المتعة فقال إن كان يريد بذلك وجه الله وخلافا على من أنكرها يريد بوجه الله أن مع واحده وتقول له كذا وخلافا لمن أنكرها عشان يرد على المخالفين لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسن. ولم يمد يده إليها إلا كتب الله لبيا حسنا، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما صب من الماء على شعره. قال السائل بعدد الشعر؟ قال بعدد الشعر. الحمد ولهذا يقدم هؤلاء على المتع رغبة في ثوابها الكبير. الحمد لله. أيضا عن أبي عبد الله كل كمن الكذب على جعفر الصادق رضي الله عنه يزعمون أن إنه أحب الرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مره وأن يصلي الجمعة في جماعة قال أبو عبد الله الرجل من شيعتي أتمتعت قال لا قال لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة وعنه قال ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة الله. حاجة فضيعة يقول لك من تمتع مرة نال درجة الحسن ومن تمتع مرتين نال درجة الحسين ومن تمتع ثلاث مرات نال درجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن تمتع أربع مرات نال درجتي درجة النبي صلى الله عليه وسلم شوف الكذب قوم يعني ولا, ولا الخرافة يقبلونها إلى هذا الحد وتكتب في كتب يقال عنها أنها كتب من هاج الصادقين هذا كتاب عجالة حسنة واحد اسم المجلسي ولا يذب الله له كتاب اسم بحر الأنوار متبحر في المذب الشيعي كتب بعد أن كتب أحكام المتعة وأذبها يقول حديث صحيح بالكذب والزور يقول يروي حضرة سلمان الفارسي ومقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر رضي الله عنهم دولهما الصحابة المسلمين عندهم أمم دول بس بقيت الصحابة كفر الله. حديثا صحيحا أن خاتم المرسلين قال إن من يتمتع في حياته مرة يكون من أهل الجنة حين يجلس مع المرأة المتمتع بها بقصد المتعة ينزل ملك من السماء يظل يحفظه في مجلسه حتى يغادرها والحديث بين الاثنين يكون من برتبة التسبيح وحين يمسك الواحد يد الآخر فإن أصابعهما تخلو من الذنوب وحين يقبل رجل المرأة يهبه الله عن كل قبل ثواب الحج والعمرة وحين ينصرف إلى جماعها يعطيه الله على كل لذة وشهوة ثوابا يعادل الجبال وحين أفرى ويغتسل شريطة أن يؤمن أن الله حق وأن المتعة سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخاطب الله الملائكة قائلا انظروا إلى عبد هذا فقد قام واغتسل واعترف بإله فاشهدوا أني قد غفرت له ذنوبه وسوف أهبوه من الثواب ما يعادل عدد شعر بدنه وأغفر له عشرات الذنوب وأرفعه عشرات الدرجات ويقول رواه الحديث فسمع أمير المؤمنين فضائل المتعة فقال ما هو ثواب من يسعى إلى هذا العمل الخير فقال صلى الله عليه وسلم تعالى الله عن ذلك حين أفرغ منه يغتسل فإن الله يخلق من كل قطرة تسقط من جسده ملكا يظل يسبح لله ويقدسه ويناله الثواب حاجه في منتهى الضلال والعظم لذلك نقول الإباحية عندهم أمر معتاد يعني هؤلاء القوم الدروز بقى مش جايبين من بعيد لما يقول الرجل يظل أربعين سنة أفعل ما يشاء فنقول عدنا إلى طوائف الشيعة أنواع هؤلاء الطوائف وقلنا أن الغلاة منهم المصرحين بألوهية غير الله كالعلويين والذين يؤلهون عليا والدروز الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله والباطنية الذين يؤلهون الإمام عموما يقولوا إن الإمام هو الذي تتجلى فيه صفات الله شاعر المعز لدين الله الفاطمي بادي القاهرة يقول للمعز مش بسموه قائلة المعز عشان إيه عشان لبناء اسمه المعز قاهرة استقل بناها له فالشاعر بتاعه يقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار فذول اعتقدوا ان أن الإله هو الإيمان ويؤلهون الأئمة وهؤلاء والعاذ بالله باطنية من شر ملل الأهل الأرض والله أن لا شك أن اليهود والنصارى أقل شرا منهم والعاذ بالله وشركهم وحقدهم على المسلمين حقد فظيع، قتل القرامطة آلافا من حجاج بيت الله الحرام وألقوا بجثثهم في بئر زمزم لما ظهروا على مكة وانتزعوا الحجر الأسود باقي عشرين سنة في بلادهم ليروح يوص على الكعبة دقيقة الحجر أسود متكسر الأجزاء دي متكسرها هو الحجر أسود نزع من مكانه لما تصلت القرامطة على مكة وقتلوا من فيها وأخذوا الحجر عندهم أشرين سنة حتى أعدهم الحاكم أمر الله إن الحاكم أمر الله كان يخطب له في مصر والشام ومكة والمدينة واليمن يعني كان مسيطرا عن أكثر لكن وظل يراوضهم عن الحجر حتى أعادوه ولا يأذب الله كانوا يظهروا ماذا؟ يظهروا ماذا بالرفض يظهروا ماذا بالنمئة إمام لكن حقيقة مذهبهم أسوأ، واللهم عظم الله باطنهم الكفر المحض فمن كان الباطنية الموجودين منهم الآن من الطائفة الإسماعيلية؟ طائفة الإسماعيلية موجودة الآن في الهند وأفغانستان وجزء منها في باكستان. وهذه الطائفة كما ذكرنا من الطوائف الباطنية التي تؤله الأئمة وتستبيح المحرمات وعندهم أنه لا حرج في زنا المحارم ولا حرج في الزنا أصلاً، واللهم عظم الله. إنما الزين المحرم هو أن يفشي سر الطائفة إلى أجنبي يبقى يضع المعلومة في موضع غير أمين يبقى زي وضع فرجه في مكانه غير جائز وأما الصوف فهو الإمساك عن سر الطائفة وأما الصلاة فهو ذكر خمسة من أئمتهم هذا إذا نكر الخمسة من الأئمة فقد صلى ليس هناك صلاة خمس يقول شعيرهم خذ الدفة يا هديه والعبي وغني أهزاليكي وطربي قد مضى زمان ذاك النبي وهذا زمان النبي بني عروبي إذا الناس صلوا فلا تنهضي وإن صوموا فكلي واشربي ولا تمنعي نفسك من أحد سواء منهم القريب الأجنبي أي حل ذلك الزرع الأجنبي ويحرم على ذاك الأبي اللي هو زرعه فأشعرهم فظيعه وأخوالهم أفضع ولعذب الله ومعتقداتهم يعني تجعلهم خارجين الملة نوعا وعينا هذه الطوائف التي تسمى غلاة الرافضة لأنهم يؤلهون الأئمة يؤلهون علي بن أبي طالب أو كما ذكرنا الحاكم أمر الله أو الأئمة بصفة عامة وكذلك من طائف الغلات منهم الذين يقولون بالنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة أن هذه لها جذورها في عند الرافضة عند الاثني عشرية أنهم من معتقداتهم أن جبريل أتى لفاطمة رضي الله عنها وظل يكلمها ويوحي إليها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام و. لذلك فجذور هذه المسألة موجودة لديهم لكن لهم لا يصدقون بنبوتها ولا بنبوة علي لكن طوائفهم تصرح بالنبوة زي البهائيه والبابية ولا زالون موجودين واليهود لهم إعزاز خاص بالطائفة البهائية ولهم رعاية خاصة وهم يصلون إلى قبر البهاء هذا الذي دفن في حيفة واليهود هم الذين يراعون ذلك المقام والعياذ بالله وهم عملاء الاستعمار في الحقيقة الاستمر الإنجليزي أيام إيران هو الذي يعني أظهر هؤلاء ودعمهم حتى صارت مللا لها استقلاليتها والعذو الله البابية والبهائية وأمثالهم ممن يقولون بنبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وكذا من يقولون بتحريف القرآن هم من الغلاة بلا شك وهم خارجون من الملة نوعا وعينا وهذه مسألة خلافية عند الإمامية عندهم من يرجح تحريف القرآن وهناك من يردج عدم تحريفه والمعاصرون اليوم يطبعون المصحف على ما هو عليه وإن كان الخميني يثني على من يقول بتحريف القرآن لكنهم لا يصرحون به تصريحا معلنا والله أعلم يعني هل هذا من التقية أم أنه معتقد هؤلاء لكنها مسألة خلافية عندهم ولا شك أن من يقول بتحريف القرآن خارج من الملة نوعا وعينا شخصيا لا تردد في ذلك فكل هؤلاء من الغلاب وكذا من يتهم عائشة رضي الله عنها بما براها الله منه ولهم اقوال فظيعه لا نريد نقلها لكنها موجودة ومسجلة ليعرف مذهبهم والطعن في أبيها والطعن في الخلفاء الراشدين وكل الصحابة أمر والطعن في عائشة في عرضها أمر آخر خروج من الملة بلا شك وتكذيب للقرآن لإجماع المسلمين قد براها الله فوق سبع سماوات وهؤلاء يتهمونها بما براها الله عز وجل منه لأجل ظنهم أنها كانت سببا في الطعن على علي رضي الله عنه وإنما كانت اجتهدت رضي الله تعالى عنها فأخطأت في خروجها وكانت تبكي على خروجها وأريض رضي الله عنه الذي كرمها أعظم تكريم وحفظها وردها إلى المدينة معززة مكرمة في حراسة اهل البيت وحراسة يعني من كان معه من اخوانها لأن اخوان عائشة اخوان عائشة رضي الله عنها كانوا مع علي رضي الله تعالى عنه. الغرض المقصود أن هؤلاء الطائفة الغلاء خارجون من الملة نوعا وعينا وأما النوع الثاني فهم الطائفة الرافضة الاثنى عشرية ثم رافضة لاجل رفضهم لزيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم لأن زيدا رضي الله تعالى عنه كان قد خرج على خلفاء بني اميه وكان يريد من الشيعة أن يناصروه فقالوا تبرأ من أبي بكر وعمر فقال بل أنا أتبرأ ممن تبرأ منهما فرفضوه فسموا رافضة ومن هنا افترقت الشيعة إلى رافضة وإلى زيدية زيدية أتبع زيد ابن علي ابن الحسين ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الزيدية هؤلاء الذين يسمون الشيعة المفضلة وهم الطائفة التي لا تخرج من الملة ومنتشرون باليمن وإن كانت عقائدهم في باب الأسماء والصفات والوعد والوعيد ونحو ذلك والقضاء والقدر تميل إلى الاعتزال كما أن أكثر الرافضة مننا إلى الاعتزال معتزرة في العقائد الأخرى يعني فساد اعتقادي في كل الجوان لكن الزيدية في أمر الصحابة لا يسمون الصحابه ولا يطعنون في أبي بكر وعمر ولكن يفضلون عليا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة على أبي بكر وعمر وهذا بذع ضلال بلا شك فالترتيب في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي والترتيب في الفضل كذلك أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشر وعشرين الجنه الجنة ثم أهل بدر وبيعه الردوان ثم المهاجرون ثم الأنصار وهكذا يعرف لهم فضلون أما الزيدية فهم يفضلون علينا بطالة على أبي بكر وعمر في الفضل لا في الخلافة ويقرون بخلافة أبي بكر وعمر وهذا القول بدأ ضلالة بلا شك قال عليه رضي عنه لا اوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية ثمانين يعذب تعزيرا شديدا حد القذف كأنه يجلد ثمانين من يفضله على, على ابي بكر وعمر والزيديه يفضلون عليا رضي على ابي بكر وعمر والزيديه يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وهذا بدع ضلال لكن غير مكفره يسمون الشيعة المفضلة ولا يطعنون في خلافة أحد منهم الرافضه يطعنون في خلافة الثلاثه ابي بكر وعمر وعثمان يكون اول الخلفاء علي بن ابي طالب ثم الحسن، ثم الحسين، وهكذا إلى باقي الأحد عشر، ثم المختفي في السرداب والثاني عشر المهدي المنتظر عندهم. فنقول أن هؤلاء الرافضة يسبون الصحراء رضي الله عنه، وعامتهم يكفّنهم، وخصوصا أبي بكر وعمر. ولا شك في كفر هذا القول. ولكن لأجل جهل هؤلاء وعدم يعني من ينبيهم من مشايخ السوء، من يعني نقول جهلائهم. المسمون بالعلماء عندهم يحسنون بهم الظن امتنع تكفيرهم عند جمهور أهل السنة بالأعيان وأما في الأقوال والاعتقادات فلا شك في أن اعتقاداتهم في أهل البيت في الغلو فيهم واعتقادتهم في سب الصحابة والطعن في ابي بكر عمر هو من الكفر والعياذ بالله من ذلك وكذا في تكفير أهل السنة مشرب من الخوارج الخوارج يكفرون عليا رضي الله عنه وهؤلاء يكفرون أبا بكر وعمر والخوارج يكفرون أموم المسلمين وهؤلاء يكفرون أيضا عموم أهل السنة والجماعة ويرونهم شر من اليهود والنصارى والعياذ بالله وعملونهم عملة المرتدين لهذه العقائد والأقوال أقوال كفرية لكن لأجل انتشار الجهل فيهم خصوصا أن عمتهم ليسوا من العرب عمتهم من الأعاج والجهالاء يفهمون القرآن ولا السنة ولا يعرفون إلا خزعبلات أئمتهم والعياذ بالله في الضلال لذلك احتيج إلى أن يكون الواحد بعينه حتى يكفر تقام عليه الحجة وأما الشيعة المفضلة فلا يكفر الراح منهم ولكن يبدع لاجل تفضيله الله عنه على أبي بكر وعمر فهذا بالنسبة إلى تقسيم العلماء لهم هذا قول جمهور أهل السنة وإن كان طائفة من علماء اهل السنة يلحقون الرافضة جملة بالغلاب ويجعلونهم كفارا نوعا وعينا لكن هذا قول مرجوح عند الجمهور والصحيح أن الرافضة لم يزال وسط أهل السنه يعاملون كطوائف مبتدعه من المسلمين لم يعاملوك المرتدين مثلا الذين كانوا زمن مسيلمه أو نحو ذلك ولم يعاملوك كالبهائية والبابية والاسماعيليه ونحوهم الذين حكم العلماء عليهم بالردة تصريحا ونوعا وعينا كما ذكرنا لكنها مسألة خلافية هناك من آل السنة من يجعل أؤلاء خارجنا من المله والصحيح قول الذي يرجح شيخ الإسلام التمية وغيره من الأئمة والعلماء أن هؤلاء أقوالهم أقوال الكفرية واعتقاداتهم اعتقاد كفرية لكن لأجل الجهل والتأويل لا يكفر معين حتى تقام عليه الحجة فلذا لا يصح تكفيرهم بالعموم ولكنهم شر أهل البدع على الإطلاق ولو اقيمت الحجه عليهم صاروا والعذب الله متدين وهم لا يعني يدخرون وسعا في الكيد لأهل السنة والجماعة ولذلك إذا آذوا أهل السنة وإذا تحزموا واجتمعوا كان على أئمة المسلمين أن يقتلون كقتال علي للخوارج رضي الله تعالى عنهم وكما ذكرنا هناك من يجعلهم كالمرتدين بالكلية فهذا بعض يعني مختصر في اعتقاد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأما في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأهل السنة يعرفون فضل أهل البيت ويحبونهم ويتولونهم ويعرفون فضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وفضل ابنائه صلى الله عليه وسلم وبناته فضل فاطمة رضي الله تعالى عنها سيد النساء المؤمنين وفضل امها خديجة رضي الله تعالى عنها ويعرفون فضل الحسن والحسين وهم سيده شباب اهل الجنة ويعرفون فضل ائمه اهل البيت جملة وان اهل البيت ثقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني تركم فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي وعتره اهل بيتي فهم يعتقدون ان أهل البيت لا يجتمعون على ضلاله لا يفترق القرآن مع أهل البيت إذا أجمع اهل البيت كان اجماعهم على الصحيح من أقوال أهل العلم لكنها فيها خلاف لكن قد وص بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناقض بين معرفة أهل البيت وحبهم ومعرفة فضلهم وأن كل نسب ينقطع يوم القيامة الا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل صهر ينقطع يوم القيامة إلا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناقض بين هذا وبين حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعرفة منزلتهم حب ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وباقي الصحابة رضي الله عنهم من المهجين والأنصار خصوصا السابقين منهم الذين صلوا إلى القبلتين أو الذين أسلموا قبل الفتح وهذا صح وهو قبل الحديبية وأهل بدر وبيعه الردوان كل ذلك لا تناقض نحن نحب الجميع ونتولاهم ونعرف قدرهم ومنزلتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين لكن لا نغالي في أحد منهم ولا ندعي فيه العصمة ولا ندعي أنه يعلم الغيب ولا ندعي أنه تصرف له العبادات ولا يطف بقبورهم ولا يعتقد أن لهم سلطانا على الكون وذراته ونحو ذلك مما يغالي فيهم هؤلاء المنتدعون لذلك نقول اهل السنة وسط بين النواصب وبين الروافض النواصب الذين يعادون أهل البيت كبني أمية بعد زمن معاوية رضي الله عنه ويزيد ممن اخترعوا سب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل البيت وهؤلاء كما ذكرنا قد انقرضوا وذهبوا بفضل الله عز وجل وبين الرافض الذين يغالون في أهل البيت ويسبون الصحابة بل نعرف لكل منزلته هو ونحب الجميع ونتولاهم نسأل الله أن يلحقنا بهم أجمعين قل قولي هذا وأستغفر الله ختاما نسأل الله عز وجل خير الجزاء لفضيله الشيخ الدكتور ياسر برهامي على هذه المحاضره القيمه ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا مع تحيات اخوانكم بدار بلال للانتاج والتوزيع بالاسكندريه رقم الهاتف 52 99 33 ثلاثة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته